بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما هي إطلاقات الموت بالنسبة للإنسان عندك الطلاق على أربعة أوجه طيب مفارقة الحياة الدنيا طيب والنوم أيضا موت القلب أيضا والرابعة أرفع أحسنت حين كان نطفة في صلب أبي طيب نذكر معنى قول الله عز وجل ميتا كما في المثل أو من كان ميتاً فأحييناه. هناك قولان لأهل التفسير في معنى ميتنه هنا. فقال بعضهم كان ضالاً كافراً فهديناه. وهذا مأثور عن مجاهد وغيره من المفسرين والقول الثاني كان جاهلا فعلمناه لأن العلم نور والجهل ظلمة وهذا قاله الماوردي وغيره قوله سبحانه وتعالى فأحييناه الإحياء من الحياة وهي ضد الموت سمي المطر حيا بالقصر دون الهمز والمد حيا يسمى المطر حيا وسمي بذلك لأن الله عز وجل يحيي به الأرض، فبه حياة الأرض. قيل له حيا لأن به حياة الأرض. وهذا الإحياء معناه إيجاد الحياة وبعثها في الشيء. الإحياء معناه إيجاد الحياة وبعثها في الشيء. وهو على قسمين إحياء حسي وإحياء معنوي الله عز وجل يحيي إحياء حسيا وإحياء معنويا والإحياء الحسي الذي تراه وتلمسه أو تحسه أو تشاهده أو هذا الإحياء له صور فمن ذلك الخلق والإيجاد في هذه الحياة كما قال تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين النوع الثاني من الإحياء الحسي إحياء أخروي يكون في الآخرة وقد دل على هذا عدة آيات منها قوله سبحانه وتعالى إن ذلك لمحي الموتى إن ذلك لمحي الموتى يوم القيامة في الآخرة الثالث من أقسام الإحياء الحسي إحياء الأرض قال الله عز وجل اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها يحيي الارض بعد موتها هذا احياء حسي ظاهر ومشاهد اما الاحياء المعنوي فهو احياء القلب والروح بالايمان وبالقرآن وبالاسلام والسنة كما في هذا المثل كما في هذا المثل او من كان ميتا فاحييناه قوله سبحانه وتعالى نورا النور هو الضوء المنتشر الذي يعين على الإبصار نور هو ضوء منتشر يعينك على أن تبصر الأشياء هذا هو النور وهو على قسمين دنيوي وأخروي أي من النور ما يكون في الدنيا ومن النور ما يكون في الآخرة والنور الدنيوي على قسمين محسوس ومعنوي أما المحسوس هو الذي يرى بعين البصر كضوء الشمس والقمر وغيرها من الأنوار والإضاءات قال الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا نور حسي مشاهد يرى بالبصر وأما النور المعنوي فهذا هو الذي يعقل بعين البصيرة لا البصر بعين البصيرة يدرك بعين البصيرة كما قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور قد جاءكم من الله نور هذا النور نور معنوي يعين على التبصر والتفكر والتذكر وكما قال سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور على نور وكما في هذا في هذه الآية أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا وأما الأخروي فهذا قد ذكرنا الله عز وجل به كما في قوله سبحانه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم هذا النور يكون مشاهدا محسوسا مرئيا ويكون بحسب العمل من الناس من نوره عظيم كالجبل وكالبيت وكالشجرة وهكذا إلى أن يصير النور خفيفا ضعيفا ضعفه وقوته كثرته وقلته بحسب العمل، بحسب العمل الصالح، وبحسب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وما المقصود بالنورها هنا؟ تنوعت أقوال المفسرين وأقوالهم متقاربة، أقوالهم متقاربة. فمن قائل إنه الهدى وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن قائل إنه القرآن وقائل إنه دين الله وقائل إنه نور الحكمة وقائل إنه العلم وهذه الأقوال متقاربة لا يمكن أن يفصل بعضها عن بعض لأنها تؤدي إلى معنى واحد أو متقارب قوله سبحانه وتعالى يمشي به في الناس يمشي به في الناس المشي يأتي لعدة معان في القرآن يأتي لعدة معان في القرآن، فمن ذلك المشي المعروف بالقدم، ومن ذلك المضي في الأمر أو في العمل، كما قال الله عز وجل. فامشوا في مناكبها ومن ذلك الاهتداء يمشي مشي اهتداء مشي اهتداء كما في هذا المثل يمشي به في الناس يهتدي يهتدي ويبصر ويتبصر به وهو في الناس وقد ذكر أهل التفسير لهذه الجملة يمشي به في الناس أقوالا وهي تؤدي إلى شيء واحد ألا وهو الاهتداء فمن هذه المعاني يمشي به في الناس هذا النور يمشي به في الناس أي يهتدي به في الناس الناس لا يهتدون وهو يهتدي بهذا النور الذي أعطاه الله عز وجل المعنى الثاني يمشي به بين الناس إلى الجنة أي لا يزال هذا النور متصلا معه في الدنيا إلى أن يبلغ الجنة وهناك الجنة فيها أنوار عظيمة يرى ظاهرها من باطنها قصور ودور يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها المعنى الثالث ينشر به دينه في الناس فيصير كالماشي يصير كالماشي حين ينشر الدين لأن الناشر لدين الله عز وجل يتحرك ويذهب هنا وهناك فصار شخصا يتنقل بالنور في أرجاء الأرض هذه معاني متقاربة لكلمة أو لجملة يمشي به في الناس سبحانه وتعالى كمن مثله كمن مثله المثل يأتي لمعان منها وصف الشيء ومنها الحجة والشاهد كما قال الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا يأتونك بالحجج الواهية فيأتي الحق ليدمغ ذلك الباطل والمقصود بقوله مثله ها هنا أي صفته هل يستوي من أحياه الله عز وجل وجعل له النور يمشي به بين الناس في الناس يهتدي به هل يستوي هو ومن كانت صفته في, في الظلمة لا يستويان هذا هو المعنى وفي هذا القول كمن مثله قولان قيل إن كلمة مثله صلة والصلة تأتي بمعنى الزيادة لكن لها دلالة في المعنى فيصير المعنى حينئذ كمن هو في الظلمات وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن هو في الظلمات أي كالذي هو في الظلمات هل يستويان؟ لا القول الثاني أن المعنى كمن لو شبه بشيء كان شبيهه من كان في الظلمات لو شبها بالشيء فهل يشبه ذلك الذي في الظلمات وإلا فصاحب النور لا يشبهه أحد لأن لديه النور العظيم والإضاءة التامة من رب العالمين سبحانه وتعالى نكون بهذا قد عرفنا شيئا من معاني هذا المثل فمن يذكر لنا أقسام الإحياء أقسام الإحياء عندك أول تقسيم ذكرناه طيب فضل ومعنوي طيب والحسي له صور نعم إحياء دنيوي بالخلق والإيجاد في هذه الدنيا وإحياء أخروي والثالث إحياء الأرض إحياء الأرض طيب والأخروي أكمل ما ذكره الله عز وجل بذلك النور أو ذلك الإحياء إحياء القلب والروح فأحييناه طيب ما معنى قول الله عز وجل يمشي به في الناس ما معنى قول الله يمشي به في الناس عندك يا عبد الرؤوف يهتدي يهتدي به إلى الجنة ينشر دين الله عز وجل بين الناس وهذا سائل يقول ما معنى قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات في معناها أن الله عز وجل يبدل الأرض التي نعيش عليها فتصير أرض أخرى غير الأرض وكذلك السماوات التي هي سقف لنا ستبدل وتغير تبديل ذات تبديل ذات كما هو أرجح الأقوال عند المفسرين وإلى هنا وبارك الله فيكم.